As we live at the sea, we are not afraid of anything. We السليم يستد على الرايق. يا فايدة المال مدام المال ما هو رايق. انا كلها دولة الحلة كدالي يكون رايق. يا قلبي سيبك من العكر واشرب من الرايق على الرايق واسامة. حد إبراهيم فرح الثاني من العيد وعشرين أربعة حد على حماده واحد خمسة حد شيخ ثاني شيخ وسمى بعضه وثمانية عشر سبع أرنب في عمري الحكى على رهيتة قبل غير أمد بالغير نورين أحباب لو رحت به أنت بسريع نورين أحباب e cheira só على حظه <تصفيق> لي يا يا <تصفيق> <تصفيق> يا الله يا مهبول مدخل أكلت الناس بالسكر أكلت الناس بالسكر خمر الناس من عناوي وخمر الله أوافك يا خمر الناس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 يا خمار البلاوي والملا يا خمار البلاوي يا خمار البلاوي يا خمار البلاوي لولا الهوى ولولا الحب يا مهنيتي دنيا عذاب يا شطري يا خمار البلاوي والملا يا خمار البلاوي والبلا يا سيد عالمناوي يا ارمتي للبلاوي يا بوكلم لا ولا يا خمار ملا ولا خلي لي اعجا وتلا يا خمار ملال الشمس خلي كساسك مليانة نل الهوى الحب نل الهوى الحب لك بك الدنيا عبرايا Ben, <تصفيق> ارتقيوا مدارسنا معلم انور شمس الحمص وصباع الحد ان سلمان الغصي بنان العالي ورجاله، القضاء العالي المرشح عشر من الغصي للجان الاستاذ محمد سلامه الغصي والباشا سيد الغصي المعلم سعب العجراني والتهربة وقدرت التهربة, التهربة. والحج عمر والمعلم مجلي نافع والمعلم صبح خاس طلب الحباب على عينا هدى هدى ايدي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 نادي الكلام ومال معنا عداله نادي الكلام ومال معنا عداله قل له بره يا الجيش قل له بره ودحنا خلاص اصل الحلال اتعدى يا صول يا اللي معليت في الجو يا سسس اللي يعني لما ناداك الصبي ولدي خطفت في الشارع شاور الوالد ياكي يا الولد راكب في الشارع مين يمين ومين يمين مين يمين ومين يمين يا بسال لو قل لي يا ابو حاصل اللي منوي بيني دي دي منوي بين عل جبل الني منوي بين يا الا خضر اولي لي يا مغربي ودنولي يا عيشي سبب الحب اولي قالوا القلب وقالوا لا قال القلب وقال له لا طب وانا مالي ولا عبدني طب وانا مالي ولا عبدني يا سبحت مني يا خدي مني مني Miny miny miny miny miny miny miny miny miny miny miny. Miny give me the news, the news, the news, the news. The news, the news, the news, the news. The news, الحق صالح عبد والشيخ عبد عم الشيخ عبد المنن المبرادي ربنا يرحمه والفتحه لأولاده ربنا يرزقه عم الشيخ علي ربيع ربنا يرحمه ويبارك في <تصفيق> أولاده وفتح عم صاحب الفتحه لعم صلاح المستوفى ربنا ارحمه الفتحه للسي السيد صلاح ربنا يرفيه ويرفع اخواته الفتحه للحاضرين جميعا والنصر اللي والنصر والناس اللي طفل عزيز في بيت بيت كل حي وكل على واللي بيحيي الليله واصحاب الليله الليله واصحابها اللي ربنا اللي بس عليم ويعد له خير وتبقى في زياده صل على النبي يا اللي يجعله يا عيني من دنيتي اراحل Abu Ya Abu, Al Saab, Ya Abu يا Ya Abu Dawi, Wa وعلى Dawi, Wa Al Dawi, Ya Dawi, Nasr Kabiyat, Ya Kabiyat, Al Maslah, Al Maslah, Al Maslah, Al يا ابويا الصبور وادوي كسبسي وغرام أبن بعدك يا بحب يمسح زمايتي أخوي يا أخوي أبو عيمل أبو عيمل أبو عيمل أبو عيمل كسبسي وغرام أبن بعدك يا يمسح سمعتي Abu Aymen, Abu Aymen, Abu Aymen, Abu Aymen. The sun sets and the wind blows. A man behind a window, he wipes his eyes. أبرأي من زا سباح سباح سا العطر واللورا سباح يا أخويا أخويا أخويا أخويا أخويا أخويا يا أخوي ابن ابن سمح يا أخو يا سماء إلى عمرك والنوراء يا دنيا تعبتينا ما في يمري احتينا يا دنيا تعبتينا ما في يمري احتينا خلاص يا دنيا خلاص يا دنيا تعبتي خلاص وقلبي دمي يا دنيا من الأخلاس من اللي خانون يا دولي من اللي خانون يا دولي يا من من اللي شفتو يا ناس من اللي شفتو حبايبي من جنبك من توقف النار بنا امر رسو امر رسو انا قلوة يا جل يا جل برحي او روحنا ايدو ايدي روحتي ايدي اي ذكريه أي أي يا في السفينه اي ذكريه تركت في Hail the land that is a dale of ما تسأل علينا وإيه ده الحبيب تعالى ما هنت الحبيب الله ما انتش غريب ما هنت الحبيب الحبيب يا ما انتش غريب ما سأكون نبقى لبعضنا حبايب كنت خايف كيف من الكلام يا ما كلامه يا ما يقوله طبا يقوله بعد بعض الليل وحياه غراما ما يقوله دماغ ما نقال علينا كلام انت حبيباً You may not speak, we may not part. The heavy, the madman, the angel, the enemy. The heavy, you may we may not part. نمسرهنا عطاك هيجيه لي ربنا يا محمد حبيبي يا حبيب والله لو لا مو تهلا تشفاتي عم الشيخ ميصره الله يرضيه واحمد ربنا يفرحه وسالم ربنا يفرحه موسيقى يا الزمن خلي خليك ما تفضحني موسيقى ما ماتشمكش في فيا I live a سو وقتي ملي والله لي الصبر المكتوب انا واقف في مر و بس انتي تي ليا شيء ولو مر النفس صوت صم في الدنيا ولا تجري النفس صوت صم في الدنيا وقد عللني اس درد میں تی ہی اتر کو میں فری دل لری مرتا ہے گلن اونچی اشکوں ہے فاین بنده به خیری تاب مسکنه و این بنده به شری نخواهد ke jawin mera sir tajpao hai tu hai jo ka do kharab Can't move on without you. No matter what I do, I find it. Where should I go? Because it's not what you said. I've وعد علينا هنغرب منه وفين وعد علينا وأذر ما يعيش عدم الحضر وعد علينا وهم ناس من نفس الكاس وعد علينا يا ناس نشرب من نفس الكاس لكل تسمى شروري ولكل واحد كاش لكل تسقى شرور ولكل واحد كاش راحل الحبايب راحل القاحق باتا والفؤاد والعود أساس عليه والمحارق تدقيع نديتهو يا راحلين لترجع إن الفؤاد لباديك يا تاوي ونادى ونادلش الحالي عن مخضرم حتى ملئنا بأن لا نير يا يوم قبورنا قد غيرت لا تقطع الزيان عنا يا سين حول قبورنا بورينا جاء حول البقاء غير طفع ليس الغريب الحج حانا في ربنا يرحمه وموسز أحمد عدا وتقول واحمد حانا ربنا ومس على جمع النبي حج عيد ربنا شدب أولاده فالكل غريب في ربنا ارتاح يا قلب طيب ما خلص راحة للحبيب لي ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب اللحظ والكفن ول كفني ابو الحق حبيبي والله يا العلم الملعن اللي والله اتقي هو وفي عن وضعوا على الان حملوا الى المسجد ودون في ابني وضعوا صل علي وسلموا وبالإيمان شهدون حملون وصاروا في حبيب الروح حولي وعيون بيت وكالي وعيون بيت وكالي صبون مسأل في بعد ما سدوا علي قاتل ما بينك وبينه اراك كلو بدر المعلم والمعلم انا بن حاتم، والنشيد محمد والنشيد سيد والحق سعيد الامير حق عمري هيكل حق اللي بيمسي, بيمسي مصباهم على بيت النخيص أرامفينه ومد أرامفيني اللي حضروا منورونا وألبسوا جديدا يسمى بالكفنين وحملوا على الأعناق أربعة كفنين يا لابس دي الدنيا وصلي عليا يا حزني وصلي عليا صلاتي لا شذوذ لغا اخر الصلاه على الدنيا يا حزني بكيتي سمعتي شو بي امانه امانه لا لا لا امانه امانه ما امانه بس دين بس وعقل شكرا لك وسمع وبصر وروح امانه امانه امانه امانه أمانا يا من تأتي لدنيا الفانة بعض اسمع, اسمع نصيحة اسمع نصيحة قرض راحل من عليها ومعدي أتيت بدون الأراضة وعشت محكوم بجوم وهمو وهقوم ومش بيدي الأراضة أنا إيه؟ أنا ليه؟ أتيت غريب فعشت غريب حتى الحبيب ما ودعنا قولوا للغال قولوا يا ام لا تبكي ولا تحت الهر قد رجل كذب يقلب قولوا للغال يا ماما ما تبكيش علي يا ماما لو انا يوم القياء، قولوا أنا يوم القياء، أولم على البكاء، وأن البكاء على الميتين حرام، قولوا لأبوي. الا تبيعش يا سيلبسها الاعز مني احبابي اول قلبي حين لا تروا الا دنيا فراء الاحبابي واغرابي يا بنية من الصغار مش مش للشيطة اغرب تاهي يا نيوم الحق بصلاحه، المعلم سيدك، ربنا اليوم، ربنا اليوم، ربنا اليوم، ربنا اليوم، ربنا اليوم، ربنا ربنا تن مين نمون شو ولدي ولدي نبي نمون داو الشاعر اللي مسغار نبي نمون عايشين سغار دليلهم حياه هو الذي ولدي ولدي ولدي يا حق يا حق على ديمك يا حب يا خير لقيتك يا حب شحقتيني يا حب بهدلتيني يا حب شدي مروني يا حب يا دنيا نور يا حلا ولا ابو الغل شو تقول يا حب يا يا حب يا يا حب يا بدي يا يوم ومدى حاجه انا يوم ايام ويايا كل حاجه عجيبه اغراض الدنيا <تصفيق> الصراحة بعد استراحه شويه في الوصله صينيه جايه انو ازاي شاب قهوه ولا شاي على شر الجليل خل الشيء اللي اللي اللي اللي اللي اللي مدد مدد مدد سيدي يا رسول الله المدد